ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين لا ويوم يقولن أدوا شركا الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم نبقا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 ومُرَّ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلَةً وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَتَقَدَّوْا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُهُزْوَى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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ إِلَى أَوْ أَمْضِي أَحْوَوَبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ أَحْوَوَتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحِرِ صَرْبًا فَلَمَّا جَاءَ وَزَعَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ نَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا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 قال ألم أقل إن مكن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر يسرا فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا